بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدتوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم أفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطر وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضغف الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما من, من بعد وإما في داء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك على ما يشاء الله لم تنتصر منهم ولكن ليب والبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأخطط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة التفين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذَلِكَ بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات من تجري من تحتها الأمهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأمعاب والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشدت قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان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 مِنْ فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا قُرِئَ مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آلفا أولا صبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تثيهم بغتا فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاء ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومتواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا هم جِذْرَتُ سَوْءَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُعَظِّبُهُ لَئِيكَ نَظَرًا مَّغْشِيًّا عَلَيْهِم مِّنَ الْبَغْيِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا مَا كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَهَل لَّسْتُمْ إِن كُنتُمْ تُوَلُّونَ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ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 ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَإِنَّ لَنَا مَا نَخُوضُ وَمَا نَلْعَبُ قُلْ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ مِنْ ضَعْفِكُمْ فِيهِ قُلْ إِنَّ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا إطوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أبلا يخرج الله أرضانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا وَسَعُوا وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيفكت أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدتوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهموا وتدعوا إلى السل وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا أَخَوَاتَكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَا يَسْتَنكِمُ أَمْوَالُكُمْ إِنْ يَسْأَلُوكُهَا فَيُعْطُوكُمْ تَبَقَّى وَيُخْرِجُ أَغْوَالَكُمْ هَأَ أنْكُم هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِكُنْ فِقُ فِي سَفِينِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ ۖ أُمَّن لَّا يَقُومُ